قال يا قَوْمِ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي إن ربي بما تعملون محيط